بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حامد حامد تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصّلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. كتاب فصّلت آياته قرآنا عربيا لقوم. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا فيه أكنة مما تدعونا He is أنا بشام مثلكم يوحى. استقيموا يوحى إلي أنما إلىكم إلى واحد فاستقيموا فاستقيموا إليه واستغفروا. وعيل للمسرِكين، وعيل للمسرِكين، الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، الذين لا يؤتون الزكاة. لهم أجر غير ممنون إن الذين آمنوا وعملوا الصارحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكترون وَنَبِّذَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِيهِمْ مَن وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنَدَدًا قُلْ أَيِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ أَرْبًا فِيهِمْ مَن وَتَجْعَلُونَ لَهُ رب العالمين ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها وجعل فيها قد درن فيها أقواتها في أربعت أيام وقد درن فيها أقواتها في أربعت أيام في أربعة أيام فقال لها ثم استوى إلى السماء وهي دخال فقال لها فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها فقال لها وللأرض ائتيا يا طوعا أو كورا قال ساءتينا طائعين قال ساءتينا طائعين, طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، فتضاءهن تبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، وزين السماء. مصابيح وحفظا وذينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العليم فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله إذ الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا الله لا تعبدوا الا الله قالوا له سا ربنا لا ان ظلمنا لاءك لا تعبدوا ان الله قالوا له سا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً هُوَ أَشَدُّ منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صر صرا في أيام النحاسات لنزقهم فأرسلنا عليهم ريحا صر لنذيقهم عذاب الخذ في الحياة الدنيا. لنذيقهم عذاب الخذ في الحياة الدنيا. ولعذاب الآخرة أخزاهم لا ينصون. ولا على الآخرين أخذاؤهم لا يُضطُون، وأمَّ ثمود فهذَّنَهم فاستحبُّ الْعَمَى عَنِ الْهُدَى، وأمَّ ثمود فهذَّنَهم فاستحبُّ فَالْعَمَى عَلَى الْهُدَى اسْتَحَبَّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُد اسْتَحَبَّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُد فأخذتهم صائقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، فأخذتهم صائقة العذاب الهون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون ويوم يحشر حتى إذا ما جاءواها شهد عليهم سمرهم وأبصارهم، حتى إذا ما جاءواها شهد عليهم سمرهم وأبصارهم. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء وهو خلقكم. قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء وهو خلقكم وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وَهُوَ قَلَقكُمْ أَوَلَمْ نُرَتْ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَنْتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَنْتُمْ تَطِيرُ جَعَلَيْ شَدَّ عَلَيْكُمْ ثَمُّواكُمْ وَهَا ذَا صَارُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا ذُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنْتُمْ وَلَا إن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ولكن فَإِلَى كَذَٰلِكَ نُقْمِلُ الَّذِينَ ظَنُّوا بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ وَذَٰلِكَ لِكَيْ لَا يَظُنَّ الَّذِينَ ظَنُّوا بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ, أرداكم فأصبح من الخاسرين اوذاكم فاصبحتم من الخاسرين فايصبروا ف النار مثوى لهم فايصبروا ف النار مثواهم الد لهم وَإِنَّ يَفْتَعْتُ بُو فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِئِ وَإِنَّ يَفْتَعْتُ فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِئِ وقيظنا لهم قرنا فزجنوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وقيظنا لهم قرنا فزجنوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وما, وما خلفهم وحق عليهم القول فيه أمم قد خلت من قبله وما خلفهم وحق عليهم القول فيه أمم قد خلت وَقَالَ الَّذِينَ قَبْلَهُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ مِن الْجِنِّ مَن إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تولبون. وقال الذين كفوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تولبون. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُم فَأَنذِرْ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء اللهم جزاها اعزاء الى الله لهم فيها الخلد لهم فيها الخلد جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون زعم بما كانوا بآياتنا ينحرون، وقال الذين كفوا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والانج. وقال الذين كفروا ربنا إلى الذين أضلنا من الجن والانس من الجن والانس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين من الجن والإنس نجعلهما تحت أطلالنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إِنَّ الَّذِينَ فَاتُوا رَبَّنَا لَوَهُمْ مَسْتَقَامُ ثُمَّ مَسْتَقَامُ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا ثم اتقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تقافوا ولا تحزلوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون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 ستهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تشتئي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن صالحة وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا تستوي عدنه ولا سيناء ادفع بالتي هي أحسن إذا ضعب هي, هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَعَدَاوَةٌ تَسَادُّنَهُ وَلِيٌّ حَبِيبٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِي طلبه وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا, إلا ذو حظ عظيم وإما يزغنك من الش الشيطان نزغ فاستعذ بالله وإن ما ينزونك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم هو السميع العليم ومن آياته الليل فِيهِ والشمس والقمر ومن آياته الليل وَلَعَلَّكُمْ والشمس والقمر لا تسجدوا وَنَهَارٌ الشمس ولا للقمر واسجدوا لله لا تسدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن ما إن كنتم إياه تعبدون وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِلَيْهُ دَعْبُضٌ فَإِنْ تَتَّبَعُوا فَالذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُتَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَإِذْ تَكْبَوْا فَالَّذِينَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْيَوْمِ وَالنَّهَارِ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْيَوْمِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ يتبعون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا ومن آياته فَإِذَا الْأَوْبَاءُ شِعْرًا فَإِذَا أَنْزَلْنَا بَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ تَزَّزَّزْ وَأَبَسْ فَإِذَا عرضت. إن الذي أحياها لمحي الموتى إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير خفون علينا إن الذين يلحدون في آياتنا رخفون علينا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَن يَأْتِي أَمْنَعٍ يوم القيامة أبَني ألقا في النار خير أم أبديان في يوم القيامة يعملوا ما شئتم يعملوا ما شئتم إن سَأَمْنُونَ بَصِيرٌ مِّن نَّهْوِ غَافِلُونَ عَمِلُونَ بَطِيلَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَن نَّجَاهُمْ وَإِنَّهُ لِكِتَابٌ عَزِيزٌ إِن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 كريم حميد لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك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 إِنَّ عَبَّكَ لَهُ مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَمِيمٍ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْزَمِيًّا لَقَالُوا لَوْ لَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْزَمِيًّا جميعا لقالوا لولا فصلت آياته لقالوا لولا فصلت آياته أعزمي وعربي لقالوا لولا فصلت آياته قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءَ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءَ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذانِهِمْ وَقُرُونَ وهو عليهم عمى والذين لا يؤمنون في آبانهم وقروا وهو عليهم عمى أولئك يناذون من مكان بعيد وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ولولا كلمة سلقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإنهم لفي شك من عمل صالح فلنفسه ومن أذى فعليها. من عمل صالح فلنفسه ومن أذى فعليها. وما ربك بظلم للعبيد. وَمَا رَبُّكَ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنسى ولا تضع إلا بعلمه وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذى الناس ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا عَنَهُمْ آكَانُوا يَدْعُونَ مِنَ الطَّرْوَا وَالنُّوَا وَآلِهِم مِّنَ الطَّيِّبِ لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مسه الشر فيأوس قلوط لا يسأل الإنسان أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَ النَّهَاذَى لِي وَلَئِنْ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضراء ليقولن هذالي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي ليقولن هذالي وما ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى, للحسنى فلننبئا الذين كفوا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ، فلنُنبئ الذين كفوا بما عملوا ولنذيقن. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَغْرَضَ وَأَنَا بَالِغٌ بِهِ وَإِذَا أَمْعَنَّا عَلَيْهِ ثَانٍ أَعْرَضَ وَلَا أَنِيَاهِ جَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو عريض وإذا مسوا الشر بدوا دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به قل أرأيتم إن وكان من عند الله ثم كفرتم به <تصفيق> ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد ثم كفرتم في من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن إنه الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أَوَلَمْ يَكْفِبْ رَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ أَوَلَمْ يَكْفِبْ رَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَسٍ لقاي ربهم ألا إنهم في مريه من لقاي ربهم ألا إنه بكل شيء محيط ألا